وَمَنْ يَقُنُتْ مِنْ Yeah. قولا محروفا وقرن في بيوتكم ona واذكرن ما يثلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان وَالخَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ يَوْمَ